فَدََّا ذَهَبُ بِهِ وَأَجمَعُ أَ يَجَعَُوه فِي غيَابَة الجُبد وَأَوْ حَينَ إلَيْهِ لَُنَبِّ أنَّهُم بِأَمْرِهِمْهَ وَهُم ل يَشْعرُود بَاَهُمْ عِشَاءَ إِن يَبكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أن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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسره بضاعة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 اكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ, ولنعلمه مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ